غيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه اما بعد هو مسك الختام للاربعه الخلفاء الراشدين الذين جاءوا في خلافه هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه واله وسلم انه الامام التقي النقي صافي السريره إنه الرجل المشهود له بأن الله عز وجل يحبه إنه الامام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه البطل الشجاع ذو السيف القهار الذي قهر به أعداء الله جل وعلا رجل كان العدل أساس حكمه وملكه بل حكمه زهد بالدنيا حتى أنه سوف نعرف بعد قليل كان يقبض على لحيته في المحراب ويدكي طوالا ليالي طويلة وهو الخليفة ويقول يا دنيا غري غيري بتتك ثلاثا طلقتك ثلاثا سيره هذه الليلة تشرف هذه الليلة بذكر للإمام علي يقول الإمام أحمد إن علي بن أبي طالب الامام احمد بن حنبل يقول ان علي بن ابي طالب لا يتشرف بالخلافه لكن الخلافه تتشرف بالامام علي الناس يتشرفون بالخلافه الا علي فان الخلافه هي التي تتشرف ان صار الامام علي خليفه على المسلمين نتكلم اليوم عن ذلك الطفل الذي ولد قبل البعثة بسنوات قليلة بعث النبي وهو صبي قيل عشر سنين وقيل ست سنين ولد الإمام علي فالتحق بالنبي قبل البعثة فتربى عنده في بيته يأكل معه يخرج معه يناب بالقوة منه يجالسه يحادثه يصاحبه قبل البعثة فلما بعث النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يكن للامام علي اي تردد بل اي تفكير دين جاء به محمد هو خير دين ونبي يبعث هو محمد صلى الله عليه واله وسلم هو خير نبي قيل هو اول الذكور اسلاما علي بن ابي طالب رضي الله عنه وما دراك ما علي كان يخرج سرا مع النبي في الشعاب والوديان يصليان ولا أحد يعلم بهما يصلي النبي ومعه علي وهو صبي صغير اكتشف أمرهما من؟ أبو علي من أبوه؟ أبو طالب عم النبي أبو طالب نصير النبي وإن لم يسلم إلا أنه كان نصيرا للنبي في دعوته ما أسلم؟ جاءهما يوما فوجدهما يصليان قال ماذا تفعلان؟ قال النبي نصلي قال يا محمد أنت تعلم أن قريشا طلبت مني أن أطلب منك أن تكف عن أذاهم وعن سب دينهم وآلهتهم فقال عليه الصلاة والسلام يا عم والله لو أعطوني ما أعطوني على أن أترك هذا الأمر ما تركته فقال أبو طالب وعلي واقف صبي صغير فقال أبو طالب أبوه والله لا يخلص إليك يا محمد بشيء تكرهه فامضي فيما أنت فيه ثم قال لابنه عليا يا علي وأنت ماذا تصنع وكان عمره عشر سنوات شوف عشر سنوات بداية الدعوة عشر سنوات لكن قلبه أفضل من قلوب رجال اليوم قال يا أبي أنا أصلي مع رسول الله فقال له أبوه يا بني والله لم يدعك إلا إلى خير والله لم يدعك إلا إلى خير فاثبت على ما أنت فيه فاثبت على ما أنت فيه نتحدث الليل عمن عن, عن علي بن أبي طالب إذا ذكرنا الزهد فهو علي وإذا تصفحنا صفحات المتقين فالإمام علي وإن تكلمنا عن الكرم والورع فهو الإمام علي وإن ذكرنا البطولات والشجاعات فهي الإمام علي وإن جئنا بالعلماء والقضاة فهو الإمام علي وإن ذكرنا صفحات مشرقات في تاريخ الأمة فلا تخلو منها صفحات الإمام علي إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إنه لعهد عهيده الي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتخر بالعهد لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق من المؤمنين رجال منهم الإمام علي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر كان الامام علي ينتظر يوم من الايام راهه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا علي اتعرف من اشقى الناس من اشقى الامم قال من قال الذي عقر الناقه هذا واحد اللي قتل ناقه ثمود الثاني من الذي يضربك يا علي ها هنا على وجهك فتبتل منك هذه يعني لحيتك شوف مكان الضربه اشار بها راح تضرب هنا على الوجه وتبتل هذه اللحيه فنزال الامام علي ينتظر هذه الضربه طوال حياته فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا نتحدث عن الإمام علي رضي الله عنه يوم من الأيام دخل النبي على فاطمة ابنته زوجة الإمام علي دخل عليها فقال أين عليا؟ قالت غاضبني فخرج ولم يقل عندي ما نام القيلولة ما نامها اليوم فأرسل النبي واحد أصحابه يبحث عنه علي طلع من بيته قلبه وين معلق؟ في المسجد يقول يا رسول الله إنه في المسجد نائم فذهب النبي إلى المسجد فوجد الرداء قد انحسر الغطاء انحسر عن وجهه وهو نائم على التراب تراب المسجد فمسح النبي التراب عنه وقال قم أبا تراب قم أبا تراب يا أبو تراب قم فكان الإمام علي يفتخر بهذه الكنيه طوال حياته ويحبها أبو الحسن هو أبو الحسن لكن أحب هذه الكنية لأن النبي لقبه بها يوما من الأيام فكان يتذاكرها طوال العمر قم أبا تراب قم أبا تراب لما توفي أبوه أبو طالب قال النبي لعلي اذهب فواري أباك التراب فدفنه ثم رجع فقال له اذهب فاغتسل وسنه لمن غسل الميت أن يغتسل قال اذهب فاغتسل فاغتسل ثم رجع يقول فدعا لي النبي النبي بدعوات والله ما أحب أن لي بها حمر النعم وسودها والله لو يعطوني الدنيا كلها بهذه الدعوات ما قبلت دعا لي بدعوات من دعا له إنه محمد صلى الله عليه وسلم استجاب الدعوة لما رجع من حجة الوداع نحن لازلنا في فضائل الإمام علي لما رجع, لما رجع النبي من حجة الوداع مر على غدير يسمى غدير خم والحديث صحيح مر النبي على هذا الغدير فقال بعد أن سأل النبي اصحابه قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا نعم قالوا بلى قال اللهم يخاطب الصحابة الأجلاء اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه من كنت مولاه فعلي مولاه والولايه هي الحب والنصرة فلا يحب الإمام علي إلا المؤمنون ولا يبغضه إلا المنافقون قال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه ثم قال اللهم وَالِمًا وَالَهُ وعادما من عاداه نشهدك اللهم أننا نوالي الإمام علي ونحب الإمام علي وننصر الإمام علي بن أبي طالب وندعو الله أن يجمعنا معه في جنات النعيم إنه الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لما ذهب النبي إلى تبوك أي سنة تبوك التاسعة لما ذهب النبي إلى تبوك خلف عليا على المدينة صار والي على المدينة وكانت مرحلة صعبة بقي في المدينة أكثرهم المنافقون فخلف النبي على المدينة نساء وأطفال والمنافقون كثر خلف عليهم الشجاع علي بن أبي طالب فسمع الإمام علي أن الناس يتكلمون خلفك مع النساء خلفك مع الصبيان فكأن الإمام علي تضايق ليش؟ وهو الشجاع وهو البطل ما في معركة إلا شهدها فذهب إلى النبي فقال يا رسول الله تدعني مع النساء والأطفال فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أما ترضى أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى كيف هارون من موسى لما ترك قومه وذهب يكلم ربه خلف عليهم من؟ هارون قال نفس الآن الفعل أفعال معك أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي انقطعت النبوة لكن فضلك عظيم وشأنك جليل موسى لما ترك هارون ليس لضعف فيه بل لثقه فيه والآن يثق النبي بعلي وولاه على المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يرسله قاضيا لليمن يحكم بينهم فيقول علي يا رسول الله ترسلني أنا أنا وهناك من هو أكبر مني وأجل مني وترسلني وكان علي صغيراً قال اذهب اذهب يا علي فإن الله مثبت لسانك ومهدي قلبك يعني الله سيشرح صدرك الله سيهدي القلب، الله سيسدد اللسان اذهب يا علي يوم من الايام أراد النبي أن يهاجر من مكة إلى المدينة هجرته المعروفة فلما أراد أن يهاجر جعل في فراشه أكثر الناس حبا له من أكثر الناس أبو بكر معه في الطريق لكن من ينام في الفراش إنه علي قال لم يا علي في فراشي أخطر فراش وأصعب مرحلة وأخطر وضع بل إلبس ردائي يعني أنت مكاني في القتل تموت مكاني وتقتل بدلا عني هل تردد علي وكان صغيرا والله ما تردد بل فرح بهذا أن يكون في فراش النبي وهو شاب يكون في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ونام في أخطر فراش في ذلك الوقت إنه علي قال النبي فيه من آذى عليا فقد آذاني تشتاقون للجنة؟ الجماعة من اشتاقون للجنة؟ كلنا نشتاق للجنة لكن هل تعلم أن الجنة تشتاق لبعض الناس؟ الناس تشتاق للجنة أكيد لكن هل الجنة تشتاق للناس؟ تشتاق الجنة لثلاث تشتاق الجنة لثلاث لعلي وعمار وسلمان يا الله ما اعظم الثلاث عمار صبرا ال ياسر فإن موعدكم الجنه اشتاقت الجنه له وسلمان منا ال البيت وما اعظم سلمان الذي سافر وقطع الفيافي والبلاد يبحث عن الدين حتى وجده فلما راه آمن ودخل الايمان قلبه أما علي وما ادراك ما علي إنه الذي يحبه الله ورسوله اشتاقت الجنة لثلاث لعلي وعمار وسلمان في أول معركة شوف الشجاعة في أول معركة من معارك الإسلام أي معركة بدر أي سنة الثانية قبل المعركة عادت العرب تبدأ مبارزة ثم بعد المبارزة تشتعل المعارك طبيعة العرب في المعارك بدأت المعركة فخرج ثلاث عتبة وشيبة ابن ربيعه وابن لشيبة ثلاث مشركين من كبار صناديد كفار قريش من أشد الناس إيذاء لرسول الله ثلاثة عتبة وشيبة وابن لشيبة خرج الثلاثة ينادون هل من مبارز؟ فخرج ثلاثة من الأنصار لهم فقال الثلاثة من أنتم؟ قالوا فلان وفلان وفلان من الأنصار قالوا لا نريدكم نريد بني عمنا نريد قومنا يعني من المهاجرين ارجعوا فرجع الأنصار الأبطال فقال النبي يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث قم فقام الثلاثة عتبة أمام حمزة وشيبة أمام علي وابن شيبة أمام عبيدة أما حمزة فهو أسد الله فما طول في الأمر ما هي إلا ضربة وضرب الرجل وقتله قتل عتبة من أول ضربة وكذا الإمام علي صاحب السيف البتار ضرب شيبة فقصمه نصفين أما عبيد فاختلف مع صاحبه فجاء حمزة وعلي فأجهز عليه فانتصر الثلاثة وكبر الناس الله أكبر الله أكبر فأنزل الله في الثلاثة من أهل الإيمان والثلاثة من أهل الشرك آية هذان خصمان هذا خصم لهذا هذان خصمان اختصموا في ربهم ما قضيتهم؟ إنه الله ما مشكلتهم؟ إنها عبادة الله أو ترك عبادة الله هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم دعك من بدر بعد ثلاث سنوات جاءت معركة الخندق شوف أنا أمشي معك المعارك في معركة الخندق أي سنة خامسة المعركة ما صارت معركة لأن خندق بينهما لكنها مناوشات بالسهام والنبال أصيب في هذه السهام بعض الصحابة منهم سعد أصيب في, في أكحله ومات على إثرها أما قبل أثناء المناوشات خرج رجل اسمه عمر ابن عبد ود تعرف من عمر؟ عمر هذا عنده ثأر من بدر من ثلاث سنوات أقسم ما يصيب شعره الدهن حتى ينتقم من رسول الله ثلاث سنوات ناطر متجهز متدرب وكان من أشجع وأقوى كفار قريش عمر ابن عبد ود وشلون جاي؟ متسلح بالحديد من راسه لرجله. شوف الآن الشكل وحب الانتقام والغضب اللي في عينيه فخرج ينادي من يبارزني من يتجرأ وأخذ يقول شعر يذم فيه الصحابة يعني وين الجنة اللي تبحثون عنها وين الجنة من مبارز فقام إليه علي بن أبي طالب وكان من أصغر الناس سنا فقال أنا يا رسول الله انا ابارزه فقال النبي له يا علي اجلس انه عمر يعني مهما كان النبي يحب علي ويعرف ما في مقارنه شاب ضعيف صغير وهذا قوي وبطل شجاع وثلاث سنوات منتظر هذه اللحظه وفي عينيه الغضب والشرر يتطاير وعلي يقول انا فقال النبي اجلس يا علي انه عمر فقال ألا هل من مبارز فقال علي المرة الثانية أنا يا رسول الله قال اجلس يا علي إنه عمر فقال المرة الثانية ألا هل من مبارز ويقول شحر يثير الصحابة يثير الناس فقال علي أنا له يا رسول الله قال إنه عمر قال ويك عمرا خير إن شاء الله عمر ولا غيره أنا له يا رسول الله قال قم يا علي خلاص شاف قوة الإيمان الآن تغلب الشجاعة وقوة الجسد فجاءه الإمام علي فقال له من بعيد وهو يقول شعر الحين وعلي كما قال المقدم شاعر ديوان علي من أجمل الدواوين بدل ما يحفظ الناس اليوم تفاهات بعض الشعراء ليس كلهم يحفظ ديوان الإمام علي لغة وفصاحة وموعظة وعلم وشعر مباشرة رد عليه بنفس القافية فقال لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز لا تستعجل على رزقك لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز ذنية وبصيره والصدق منجي كل فائز إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة, الع... نائحة الجنائز أنا أرجو اليوم جنازتك تكون إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز فجاء إلى عمر بن عبد ود فقال له من أنت؟ ما عرفه قال أنا علي أي علي؟ قال ابن أبي طالب قال يا بني ارجع ارجع. احتقر الشكل صغير شاب توابادي قال ارجع يا بني فان في اعمامك من هم اكبر منك سنا يريد الكبار حمزه قتل في احد حمزه لو موجود اول واحد يخرج لكن علي هذا يومه الله كاتب ان علي يخرج لليوم قال ارجع فان في اعمامك من هو اكبر منك سنا واني لا اود قتلك يا علي ترى ما أود يقتلك تصغير فقال له علي اما انا فاني والله, والله احب قتلك اذا انت ما تحب تقتلني ترى انا اشتها قتلك فغضب الرجل اخترط السيف وبدات المبارزه والصحابه قد وجلت قلوبهم خوفا على علي كل الناس تحبه فاذا بالضرب يبدا فضرب عمرو درعا صغيرا كان عند الامام علي ففلقح واذا الغبار يرتفع ولا يدري احد من الطرفين ماذا يحصل داخل الغبار المبارزه اشتدت والوطيس حمي والكل قد وضع يده على قلبه ينتظر ما الذي سيحدث ما الذي سيجري فجاه واذا احد الصحابه علم بالخبر فقال الله أكبر الله أكبر فلما سمع النبي تكبير الصحابة كبر وعلم أن النصر للمؤمنين فقال الصحابة كلهم الله أكبر الله أكبر واذا الإمام علي واقف على صدره ودم الرجل يسيل فلما أراد الإمام علي أن يأخذ درعه وكانت أغلى درع فلما أراد أن يأخذ درعه وجد عورته قد انكشفت فأرجعها ولم يأخذ منه شيئا فرجع النبي وسحب الصحابة جثة هذا النجس فأرسل المشركون أننا نشتري جثته بعشرة آلاف درهم فقال النبي اعطوهم إياها بلا ثمن جثة نجس ونهى النبي عن ثمن الكلب وهذا أنجس من الحيوانات أعطاهم النبي جثته بلا ثمن حتى لا يعرف أن جثة أمر بيعت ولو بدرها من واحد إنه من؟ الإمام علي من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا في خيبر شوف المعارك في خيبر الحصن ما فتح وكانت حصون خيبر مو حصن واحد حصون ما فتحت وانتظر النبي يوم يومين يستسلمون ما استسلموا فقال للصحابة لو اعطينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الصحابه ليلتهم يدوكون كلهم يرجى ان يعطى الرايه ما تمنوا الرايه الا يومئذ لان الرايه لن ياخذها الا رجل شهد له بان الله يحبه سهل انك تحب الله وسهل ان يزعم الناس انهم يحبون الله ورسوله لكن السؤال من منا يحبه الله ورسوله هذا هو السؤال فسوف يأتي الله بقوم بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله كلمه يجاهدون اليوم تخوف ها؟ بعض جزء الاعلام اليوم لو يسمعك تقول كلمه جهاد اقام الدنيا ولم يقعدها عويلا عليك والقران مليء بهذه الكلمه حتى الايات يحسبون كل صيحه عليهم الامام علي من هؤلاء الذين يحبهم الله انتظر الصحابه حتى الصباح فلما صلى النبي الفجر الصحابه كلهم ناطرين فسال اين علي اين علي بن ابي طالب قالوا في خيمته يشتكي الرمد ما يشوف استيقظ الصبح عيونه ما يشوف فيها, فيها رمد فذهب النبي اليه فنظر اليه ودعا له ونفث وبصق في عينيه فرجعت لم يكن بهما بأس بدعاء النبي ثم أعطاه الرايه إنه الذي يحبه الله ورسوله أعظم شهادة لمن لعلي قال خذ يا علي انفذ على رسلك ولا تلتفت ولا تلتفت أخذ علي الراية ومشى وهو يمشي تذكر سؤالا بيسأل النبي سؤال، لكنهم ما التفت، لأن الأمر ولا تلتفت، فأخذ يسأل النبي والنبي وراءه، قال يا رسول الله، مراد يلتفت لأن الأمر مو مثل بعض الناس اليوم يأتيه أمر النبي يحاول يدور مخرج، لا سمعنا واطعنا قال ولا تلتفت ما يلتفت، فسأل النبي والنبي وراءه، قال يا رسول الله ماسك الرايه على ما أقاتلهم، الهدف؟ قال تقاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله واني رسول الله وادعهم إلى الإسلام كانوا يهودا وادعهم إلى الإسلام فوالله لن يهدي الله بك رجلا رجلا خير لك من حمر النعم لا يكون هدفك القتل خل هدفك هدايتهم إذا آمنوا وأسلموا ما نبي منهم شيء هذا أحسن وإن قاتلوك فاقتلهم فلما اقترب علي للحصن خرج رجل من يهود دائما شوف شجاعة الإمام علي رجل اسمه مرحب وهذا أشجع واحد من اليهود اسمه مرحب كل قريش كل خيبر يعرفونه فخرج بيده السيف يريد المبارزة قال قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبل لهاب ويمشي بفرسه رايح جاي رايح جاي يلا من يطلع لي وأشجع يهود علي ما خلى أحد يطلع بيدا راية طلع بروحه خرج الإمام علي شجاعة هذه الشجاعه ما تربى الإمام علي على النعومة ما تربى على الترف ما تربى على الدلع اسف على الكلمه لا يزعلون منها عيالي اخواني الصغار ما تربى ترى على افلام كرتون ولا بلاي ستيشن ولا ولا جيم بوي ولا هالسوالف هذه التفاهات اللي اللي حتى ال... حتى العضلات انتهت عند عيالنا صارت فقط اعصاب تحترق وهم جالسون صارت حتى اللعب والعضلات الجسديه ما تحرك ناهيك عن الشجاعة والله بعضهم لو يرى قطا هرب منه لأن ما تربوا على الشجاعة خرج الإمام علي تدريش يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة أنا أمي وأنا صغير تعلمني أنت أسد أنت حيدرة أسد تربي على الشجاعة والقوة أنا الذي سمتني أمي حيدرة يوم عيالنا والله بعض الامهات تلبس ملابس بنات بعدين تسلم يكبر ليش؟ وليش صار جنس؟ منو اللي؟ منو اللي افسد فطرته غيرك؟ من اللي علمها على عادات البنات اللي انتم بدل ان يعلم على الرجوله منذ صغره علم على النعومه الذي ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين البنات اليوم صار العكس قال انا الذي سمتني امي حيدره كليث غابات كريه المنظره يقولون عمليات التجميل اليوم عند الرجال اكثر من النساء والله حتى حفل الوجوه وغيرها عند الرجال اكثر صكوا على الحريم اليوم مكياج وشيء يفشل هذا الوين ينصرون أمة الاسلام اللي يتعلم على هذه الانوثه لما يكبر خلاص يقتل فيه شيء اسمه رجوله تقتل قال انا الذي سمتني امي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أكيلهم بالسيف كيل السندرة وبدأت المبارزة وعلى الغبار ويضرب علي ويضرب مرحب لكنها لحظات والصحابة يكبرون كعادة الإمام علي الله أكبر الله أكبر وإذا النصر يعلو وإذا الرايات تعلو وإذا الإمام علي يتقدم والصحابة يتقدمون يدكون حصنا بعد آخر ويدوسون حصنا بعد آخر حتى رأى المشركون رأى اليهود ذلك الفتح المبين فقال أحد أحبار اليهود لبعض الصحابة من هذا؟ أي الذي يحمل الرايه قالوا إنه علي فقال اليهودي علوتم ورب موسى علوتم ورب موسى إذا كان حامل الراية علي فما بالكم بأصحابه ما بالكم بدعوته ومنهجه قال علوتم ورب موسى وفعلا ما هي إلا ساعات ويدك الصحابة حصونهم براية يحملها من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه علي في خلافتي أبي بكر ما رضي أن يبايع الناس أبا بكر وهو جالس بل لما بويع أبو بكر وهذا الثابت قام من بيته وذهب إلى المسجد وبايع أبا بكر أمام الناس حتى يعلم الناس أن عليا مع إجماع المسلمين وعلي وإن كان مشغولا بأهل بيته وآل محمد قد ذهلوا وشغلوا بوفاة محمد صلى الله عليه وسلم لكن هذا ما يشغلهم عن استقرار الأمة والبلد فذهب وبايع أبا بكر بل لما أراد أبو بكر أن يذهب لقتال المرتدين من منعه علي قال دع غيرك يذهب قال ولمن قال لا تفجعنا بنفسك يا ابا بكر نحن ما صدقنا الناس تجتمع على واحد وتذهب تقاتل المرتدين ارسل غيرك قال والله لا يقاتلنه بنفسي قال لا تفجعنا بنفسك يا ابا بكر يكفف فجعنا برسول الله ولا نفجع بك يا ابا بكر اجلس انت فلا زال يمنعه وأبو بكر يصر حتى خرج ابو بكر بنفسه وقاتل المرتدين اما في عهد عمر فكان عمر بن الخطاب يقول امام الناس لولا علي لهلك عمر يحفظ فضل علي في الاسلام وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يعرف فضل علي وفضل الحسن وفضل الحسين على هذه الأمة وزوجه ابنته ابنه علي أما في عهد عثمان لما ثار الناس على عثمان ذهب علي مع الحسن قد شهر سيفه وقال يا عثمان دعنا نقاتل الناس دونك قال لا يا علي لا اذن لكم ليلزم كل منكم بيته وأرسل علي مرة أخرى أبناءه ليقاتلوا دون عثمان فما رضي عثمان وفدى عثمان الأمة بدمه إنه علي في خلافته حدثت فتنة فتنة معاوية في دم عثمان وفتنة عائشة في معركة صفين ومعركة الجمل وغيرها من المعارك لكن قلب الإمام علي لم يغل على أحد من الناس لقد كان الحق مع علي وأخطأ من خالف علي لكن الصحابة لهم فضل وهم خير الأمم ويغفر الله لمسيئهم ومخطئهم بحسناته وفضائله وسوابقه وسوابقه في الإسلام حتى أن الإمام علي لما ثارت الفتنة أرسل بعض أصحابه مسرعين أسرعوا إلى أم المؤمنين عائشة فحموها من الذي كان يحميها إنه علي قيل له ان طلحه قتل والمنافقون يثيرون الصفين صف عائشه وصف علي لم ترد هي القتال ولم يرد هو القتال اصلا ارادوا الصلح ارادوا مصلحه الامه العامه لكن المنافقين ثاروا واثاروا القتال بينهما فلما سمع الامام علي ان طلحه في الصف الاخر قتل اسرع اليه ونزل من فرسه وجاء للصحابة الذين تجمعوا حوله ومسع الغبار عن وجهه والدم يسيل، ودمعت عينا علي فجاء ابن, ابن لطلحة طلحة طلح مبشر بالجنة من العشرة جاء ابن لطلحة اسمه عمران فلما جاء إلى أبيه رآه علي بن أبي طالب فقال يا عمران إني لأرجو الله أن أكون أنا وأباك أن أكون أنا وأبوك في من؟ قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا إخوانا على سرر متقابلين لم يحمل في قلبه غلا على أحد من المسلمين وإن وقعت الفتنة وإن كان الحق مع علي إلا أن قلبه كان صافا على المؤمنين علي كان أزهد الناس بيت المال ما يبق فيه درهما الزكوات والخراج والصدقات التي تجتمع في بيت المال كان ينفقها كلها بل كان ينفق بيت المال على الفقراء والمساكين ثم يغسله ثم يصلي ركعتين يشكر الله على هذا علي وهو خليفة ما يملك دراهم يشبع بها جوعه اذا جاع وهو خليفه اذا جاع اكل تمرات سد بها جوعه لما صار خليفه في الكوفه بنوا له بيتا جميلا فلما راى البيت قال ما هذا قالوا بيتك يا امير المؤمنين قال قصر الخبال هذا قصر الخبال هذا والله لا اسكنه وسكن في بيته القديم كان يلبس ثوباً واحداً ما عنده غيره مرقع وهو يحكم أعظم دولة في ذلك الزمان مشارق الأرض ومغاربها تهاب دولته ويحكمها رجل ثوبه مرقع يوم من الأيام مشى وثوب ما يسوى ثلاث دراهم جلبابه يوم من الأيام مشى في السوق يبيع سيفاً له قالوا ما تصنع يا أمير المؤمنين؟ قال أبيع سيفي؟ والله كم ضربت به وفلقت به هام المشركين. عند سيوف هذا أحد سيوف يبيعه قالوا ولما تبيعه؟ قال والله لو عندي دراهم أشتري بها إزارا ثوبا راح اخترب خلاص بلي. قال والله لو عندي دراهم أشتري به ثوبا بها ثوبا ما بعت سيفي ما عنده. يركب حمارا ما عنده حتى فرس في الكوفة وثوبه مرقع ويجوع فلا يشبعه الا التمر وهو الخليفة الراشد وهو الامام العادل يقال له يا علي يا امير المؤمنين لما تصنع بنفسك هذا يعاتبه اصحابه فيقول لهم دعوني دعوني اهن الدنيا دعوني أهين الدنيا يا أيها الناس يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله ولا يغرنكم بالله الغرور دخل عليه رجل في بيت القديم في الكوفة هو الخليفة فوجده يرتعد قال مالك البرد قتله ما عند ثوب يلبسه وهو في بيته يرتعد من شدة البرد فقال له يا أمير المؤمنين يا امير المؤمنين دعنا نشتري لك ثوبا نجيب لك شيء تلبسه قال والله لا ارزق من ملككم شيئا ما ابي شيء من فلوسكم ما ابي هذه القطيفه هي التي جئت بها من المدينه سنوات لابسها واليوم شوف خزائن ما اقول ملوك ولا امراء ولا وزراء ولا تجار شوف خزائن البسطاء المسلمين اليوم تلبس ثوب 500 دينار مرة ما تلبس مرة ثانية ثم يسألون وين فلوسنا ثم يسألون ليش النعمة ما فيها بركة ما فيها بركة لأننا ما شكرناها اصلا علي بن أبي طالب قام في الخطبة يوما في الكوفة الرواية هذه تروى عن الإمام علي فقام رجل وهو خطيب بعد الخطبة قال يا علي قال نعم سال واحد سؤال قال يا أمير المؤمنين متى يخرج الدجال سؤال عادي فقال الرجل الذي ملأ قلبه بصيرة الدين والإيمان وتعلم من منه من الرسول عصا شوف جاب العلامات اللي إذا حصلت خرج الدجال شوف ش يقول الإمام علي بقرالك علامة علامة وانت أسأل طلعت ولا ما طلعت هذه تروى عن الإمام علي وأكيد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإمام علي اعقد بيدك واحفظ ما أقول لك إذا أمات الناس الصلوات وأضاع الأمانات وكان الحكم ضعفا والظلم فخرا وامراؤهم فجرا ووزراؤهم خونه واعوانهم ظلمه وقراؤهم فسقه وظهر الجور يعني الظلم وفشى الزنا وظهر الربا وقطعت الارحام واتخذت القينات يعني اطلعت المغنيات وشربت الخمور ونقضت العهود وضيعت العتمات صلاة الليل وتوان الناس في صلاة الجماعات وزخرف المساجد وحل المصاحف وطولوا المنابر واكلوا الربا واخذوا الرشا واستعملوا السفهاء واستخفوا بالدماء وباعوا الدين بالدنيا واتجرت المراه مع زوجها حرصا على الدنيا وركبت النساء على المياثر مراكب الفخمه وتشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء وكان السلام بينهم على المعرفة وشهد شاهد من قبل أن يستشهد وحلف من قبل أن يستحلف ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب وكانت قلوبهم أمر من الصبر وألسنتهم أحلى من العسل وسرائرهم أنتن من الجيف والتمس الفقه لغير الدين وعرف المنكر وأنكر المعروف إذا حصل ذلك فالنجاة النجاة يعني دور على النجاة فالنجاة النجاة والوحى الوحى والثبات الثبات صدق الإمام علي أكثر ما ذكر نشوف اليوم بعيوننا يمكن تطلع من المسجد تشوفه تدخل بيتك تشوفه تفتح الجريدة تشوفه تمشي في السوق تشوفه كل مكان تشوف قال إذا حصل ذلك كل واحد يبحث عن النجاة ويدور على الثبات لأن في ذلك اليوم خلاص هو موعد خروج الدجال كما ذكر الإمام علي يوم من الأيام فقد درع من دروعة يمشي يدور الدرع ما يدري وينه أين الدرع لم يجده فرأى يهوديا شايل درعة يعرفه درعة من سنوات معه قال يا هذا هذا يهودي قال يا هذا إنه درعي قال اليهودي لا والله درعي والامير امير المؤمنين يختلف مع واحد حتى مو مسلم يهودي قال انه درعي قال لا والله درعي فاختصم الى القاضي جماعة وين تصير هذه يسلب شيء من امير المؤمنين من الخليفه والخليفه مو قادر ياخذه وسير الحكم عند القاضي فيجلس علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهذا اليهودي امام القاضي فقال والبين على المدعي قال يا امير المؤمنين ما تقول قال انه درعي ايها القاضي يا يهودي يا فلان قال بل والله درعي قال القاضي لعلي عندك بين البين على المدعي قال والله ما عندي بينه دليل ما عندي لكنها درعي واقسم اليهودي على خلافه فقام القاضي وحكم بالدرع لليهودي ولا يجرمنكم شنآن قوم صجمان حبه لكن نعدل على الا لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وقام اليهودي آخذا درعه درع علي وحلي خرج فلما نظر اليهودي إلى علي رايح فقال يا أمير المؤمنين قال نعم قال والله إنه درعك ما تحمل الموقف إنها أخلاق ما تعلمتموها إلا عن طريق وحي هذه أخلاق مو أخلاق ناس عادية أخلاق ربانية وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والدرع لك يا أمير المؤمنين فابتسم علي وقال أما وإنك قد أسلمت فخذ هذا الدرع هدية مني أعطاه الإمام علي درعا أسلم بسببه العدل ولا يجرم انكم شناعن قوم شناعن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى اعدلوا هو للتقوى واتقوا الله من تواضع الامام علي يمشي وقطيفة قطيفه مرقعة ومتواضع وعلى حمار يشوف منه يشوف عم العباس ومن خير علي والعباس العباس طبعا علي رابع أفضل واحد في هذه الأمة وأقرب الناس إلى رسول الله من المبشرين علي بن أبي طالب تعرفون من علي ابن عم النبي وأخوه بعد الهجرة وزوج سيدة نساء العالمين ووالد سبطي رسول الله سيدة شباب أهل الجنة يرى عباس يمشي في الطريق عمه فيأتي إليه ويمسك يده ويقبلها ويقول يا عم ارض عني يا عم ارض وعباد الرحمن من أولهم علي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا تواضع ذل الناس اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين علي بن ابي طالب رضي الله عنه يعلم يؤمن أن الدين ليس بالعقل فقط اليوم الناس يظنون أن العقل إذا خالف النص يقدم العقل وما يدرون أنه إذا خالف العقل النقل فالنقل يقدم يعني النص يقدم على أي عقل لو كان عند الناس عقل اصلا إذا خالفوا النص لا عقل لهم عقل سقيم إذا خالف النص يقول يعلم الناس هذا الفهم يقول لو كان الدين بالرأي لو كل واحد على كيفه لو كل واحد والله هذه تقول شو الفرق يعني كلها قطعه قماش يعني يعني اذا تحجبت صارت مطيعه اذا نزعت الحجاب صارت عاصيه ليش كلها قطعه قماش شوف العقل اذا فسد أو او ياتي واحد ويقول كم الاذان ونص باقي كم ثلاث دقائق نجعل بين الاذان والاقامه وفاته علي رضي الله عنه بعض الناس يظن أن العقل إذا وصل إلى درجة مثل بعض الناس صار دكتور في الجامعة على باله يحق لأن يسب الله ورسوله ويظن كما هو حاصل هاليومين الذي بفضل الله انصحت الرواية والله أعلم انصحت فهي مصيبه وكارثة أن يصل إلى درجة دكتور في جامعة ويعلم التلاميذ والطلاب وزملائه الكفر بالله والالحاد ويطعن حتى بالقران مصيبه يظن الناس ان العقل احيانا يصل الى درجه اعلى من القران افهم من السنه مثل بعض الناس كان يكتب بالجرائد عندنا يكتب اي عقل هذا اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزعه يقول عندنا عقول إحنا نفكر هذه قذارة هذه يظن بعض الناس أن بعقله يرد أحاديث النبي الذي لا ينطق على الهوى. الإمام علي علم الناس هذا الفهم يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف الخف لما نمشي عليه نمشي يتوسخ تحت يقول لكان مسح أسفل الخف اولى من المسح في ظاهره لو كان الدين بالعقل للواحد ماذا أمسح فوق أمسح تحت أنظف ليش امسح فوق؟ لكن لان الدين سمعنا واطعنا لان الدين ما نبتدع من عقولنا ونعترض بارائنا لان كل واحد راي يختلف على الثاني قال لو كان الدين بالراي لكان مسح واسفل الخف اولى من المسح في ظاهره لكن اني رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم يمسح على ظاهره وكذلك امسح حكم أو تولى الخلافة تقريباً خمس سنوات في آخر زمانه خرج من يسمى بالخوارج واشتد واشتدت سطوتهم والخوارج حدثاء أسنان صغار سن سفهاء حلام يعني عقل ماكو تجدهم في الصباح ماسكين المصاحف يقرؤون قراء ناس بس تقرأ قرآن وملتزم الواحد ازاره الى انصاف الساقين ويمكن على جبهه اثر السجود من طول العباده ويقرؤون القران قراءه طويله لكن لا يجاوز حناجرهم يعني ما يفهمون كلمه ياخذون القران على ظاهره ما يفهمون ما يرجعون لاجلاء الصحابه وافهامهم ولهذا لما راوا عليا احتكم مع معاويه بحكمين ابي موسى وعمر فقال قائلهم من الخوارج كفر علي وكفر معاوية قالوا ليش قالوا كيف يحكم الرجال الله يقول في القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون علي كفر ومعاويه كفر هل رأيتم حماقة مثل هذه تدرون كم واحد وصلوا ثمانة آلاف ثمانية آلاف من الخوارج تدخل إليهم في المسجد تجمعوا في مكان تجدهم في النهار كل واحد ماسك المصحف او يصلي يا الله اذا رايتم تفتن بمنظرهم لكن كل صاحب بصيره يعلم حماقتهم وجهلهم هم المصيبه كفروا علي كفروا من معه كفروا اجلاء الصحابه قالوا للامام علي هؤلاء الخوارج كفار ولا شنو هؤلاء كفار قال لا مع انهم كفروا علي لكن يعني ما كفرهم قال هم من الكفر فروا شون نكفرهم هم هربانين من الكفر شون نكفرهم قالوا اذا ما هم قال اخواننا شوف الادب اخواننا بغوا علينا ظلمونا كان من فتنتهم بدأوا بالقتل استحلوا الدماء جاءوا لصحابي او تابعي اسمه عبد الله بن خباب ابن الارت تعرفوا من الخباب أردت من السابقين في الإسلام عند ولد اسمه عبد الله مروا عليه يوما فوجدوه مع الإمام علي فقتلوا وعنده زوجته فقتلوها وكانت حامل وبقر بطنها كلاب أهل النار النبي يقول لأن رأيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود خوارج وهم في نفس الوقت بعد أن قتلوا رجل وامرأة مروا على مزرعة أرادوا الأكل منها فسألوا مزرعة من هذه رجل من أهل الكتاب نصراني قالوا لا يحل لنا أن نأكل إلا بإذنه ما شاء الله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الاوثان كما أخبر النبي عنهم أرسل علي إليهم ابن عباس كانوا ثمانية آلاف أول ما دخل ابن عباس لابس أحمر ثوب أحمر قالوا ما يجوز لابس على طول بجهل ينكرون تنكرون على من؟ على حبر الأمة على ترجمان القرآن صاحب النبي الذي فقهه الله في الدين قال والله لقد رأيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الأحمر اشتموا بعد أنا شفت الرسول يلبس اسكتهم وكلما سألوا أجابهم كلما سالوا رد عليهم كانوا ثمانة آلاف تدرون كم واحد اهتدى وطلع مع ابن عباس نصهم أربعة آلاف كلمه توديهم كلمه ترجعهم لانهم حدثاء اسنان سفهاء احلام مشكله ان يدخل الانسان في الدين بجهل يقرا القران ولا يفهم يكفر الناس بلا علم ثم يستحل دماءهم هني المصيبه ما قاتلهم الامام علي حتى بداوا بقتاله اضطر لقتالهم خلاص اضطرار الحين فحشد الصحابه عليهم وبدأ بالقتال وفعلا قتل منهم من قتل في النهروان تلك المجزره التي حصلت للخوارج هم أرادوا قتل أنفسهم بل بعد مقتلهم وقبل هذا وبعده كانوا يكيدون المؤامرات لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى جاءه يوم من الأيام رجل من الخوارج اسمه الجعد فقال لعلي يا علي اتق الله فانك ميت يعني انت احنا ذابحينك ذابحينك اتق الله فانك ميت فقال علي بل مقتول يعني على بالك يا بل انا مقتول ضربه على هذه فتخضب هذه عهد معهود وقضاء مقضي وقد خاب من افترا سوى اللي تسويه انا عندي وعد من النبي صلى الله عليه وسلم انني ساضرب منها هنا وأموت وحارسي الأجل الأجل هو الحارس وكان من أكثر شعره اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك كان دائما يتلفظ بهذا الشعر ألا يخاف من الموت بعد أن هزم الخوارج ما أذن حل الاذان ولا بعد طيب لعل الأذان محل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كسر الخوارج هني بدأت الآن المؤامرات ما قدروا على علي فخطط ثلاثة مكروا مكرى مكر الثلاثة مكر من الثلاثة؟ واحد اسمه عبد الرحمن بن ملجم والثاني اسمه البرك بن عبد الله والثالث عمر بن بكر أذن. الله... الله... وسمم سيفه اياما طويلة والتقى في الطريق بامرأة خارجية خارجي وخارجية التقيا اسمها قطان ابن الشجنة وهذه قطان قتل أبوها وأخوها في النهروان وكانت حاقدة على علي وكانت جميلة فلما التقى بها عبد الرحمن وكان قد كتم أمره تقدم للزواج منها وهو ذاهب لقتل علي فقالت إن أردت الزواج مني فمهري أن تقتل علي شوف المهر قال وما أدراك أنني ذاهب لقتله ثم قال لها إنك لا تريديني لأنك تعلمين إما أنني سأقتل أو أنني سأقتله ثم أقتل فردت عليه الخارجية قال فإن قتلت فما عند الله خير وأبقى صدقين نفسهم ها شوف والله مساكين ترى الواحد احيانا يحمد رب على نعمة البصيرة نعمة الفهم نعمة العقل مشكله الإنسان يحفظ لكن ما يفهم يحفظ آيات ونصوص ينزلها في غير منازلها فإذا أبي عبد الرحمن بن ملجم يراقب الإمام علي واتفق مع رجلين معه صاروا ثلاثة لقتل علي بن أبي طالب وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقيم الليل وقبل الفجر يذهب يوقظ الناس لصلاة الفجر هذه طبيعة الإمام علي الخليفة أهو اللي يوقظ الناس لصلاة الفجر ما قاموا فيكم الصلاة وكانت ليلة جمعة وهي السابعة عشر من رمضان ليلة الجمعة ذلك اليوم الذي اتفق على قتل الإمام علي فيه ونفس اليوم الذي اتفق على قتل معاوية وعمر بن العاص لكن الاثنان كشف أمره ما من قبل عبد الرحمن ما كشف أمره فانتظر وعلي ما كان عنده حرس ولا عنده جيش ولا عنده ناس تحميه يعلم أنه موعود بهذا الوعد الشهادة في سبيل الله فقام الإمام علي قبل الفجر يطرق الأبواب للناس على الناس يوقظهم لصلاة الفجر وغطى عبد الرحمن وجهه ثم جاء إلى الإمام علي فلما التفت إليه الإمام علي قال عبد الرحمن الله أكبر الحكم لله الحكم لله وضرب الإمام علي بالسيف على وجهه على صدره نفس المكان الذي اشار به النبي وبدا الدم يسيل على لحيه الامام علي وسمع الصحابه بالامر فركضوا خلف عبد الرحمن ومسكوه وادخل الامام علي يوم الجمعه هذا ادخل الى بيته ودمه يسيل وظل الامام يومان لما ضرب قال لاصحابه ائتوني به خل اشوف القاتل فلما نظر قال من انت قال عبد الرحمن بن ملجم قال اانت هو قال نعم قال طالما احسنت اليك الله تقي شره من احسنت اليه قال طالما احسنت اليك ثم نظر من حوله قال ائتوني بابنائي فجيء بالحسن والحسين وعلي احتضر الحين اخر يومين بحياته قال يا ابنائي الله الله بهذا الرجل احسنوا نزله واكرموا مثواه قاتله لكن شوف النفس العزيزه قال احسنوا نزله واكرموا مثواه فان اعش فانا اولى بدمه قصاصا او عفوا مالكم شغل وان امت فالحقوه بي يعني القصاص النفس بالنفس أخاصمه عند رب العالمين وإياكم أن تقتلوا أحدا سواه بدمي لا تثورون وتقتلون غير هذا الرجل النفس بالنفس فقط لكن إن عشت قد عنه أما الآن فأحسنوا نزله واكرموا مثواه ظل الإمام علي ينزف ليومين ثم قبض الله عز وجل روحه ولحق بالنبي وأصحابه يا ايتها النفس المطمئنه علي مني اللهم والبا من والاه وعادما عاداه لا يحب عليا الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق خرجت الروح الطاهره شهيدا في سبيل الله يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي توفي في رمضان في السنة الأربعين من الهجرة أمضى في الخلافة تقريبا خمس سنين ثم قبضه الله عز وجل بضربة وعدها بها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى عليه ابنه الأكبر الحسن صلاة ثم خطب الناس وأخبرهم أن أباه والله ما ترك شيئا بعده لا صفراء ولا بيضاء إنما كما دخل إلى الدنيا خرج منها زاهدا فيها هذه صفحات قليلة فقط من سيرة ذلك الإمام التقي النقي العابد صاحب العلم صاحب الزهد الشجاع البطل أول الذكور إسلاما إنه أبو الحسن علي بن أبي طالب الخليفة الرابع الراشد رضي الله عنه وارضاه أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أقول هذا القول وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله شيخ على ونحب الى أن نوم أنت مصدر قادر من الشيح بنا عز وجل سيكون ضيفنا قارئ الشيخ ماجد العنزي وقارئ الشيخ راشد العليمي نكرر الشيخ وقارئ ماجد العنزي وقارئ الشيخ راشد العليمي على أن أعطاتهم على خير الشعوان وارس قادر مساعي ومعطو والي وقرأت علي الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقى